الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أولادكم عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ هُمُ الخاسرون قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول, فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com